دمعة عين أمه على الخد دفاقا قال اعذريني يا الحنونة ولا تبكين فبرحل ولو مالي على بعدكم طاقا أنا بعت والمولى شرا والثمن ثنتين رضى الله وجنة لها الروح اشتاق تهون الحياة كل شيء لجر ذا الدين حلب بالممات يات الدين خفاقا تله قبر شمس الضحى والنهار تبين تله كما حظا اليافك مسباقا يمينه على الدقما ورجله على البنزين دقات قلبه بتباشر دقاقه نص ثكنة فيها نصارى ومرتدين نصاهم تسوقه لا الخطر زايد بعد ما قراب وعينه تشوف شوف العين وقال اليوم للموت عشاقه وكبر ودقمها وراح ومعاه تسعين بسفهم وخلا نات الكفر شعاقه لقوا جثته من طيب حظه بعد يومين مع طيب ريحه كاسي وجهه اشراقه كتب دمه الطاهر بعد ما تثر سطرين رسال اهل حكمن للاسلام بوقا على حدودكم حطوا مع عقمكم عقنين, عقنين ما من الجهاد يلوح للعنب الرقا يلوح للعنب الرقا